जो भी mm <laughs> Yeah. jön lovainni Jay. Yeah. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس I'm gonna hold a a